واتل عليهم نبا بني آ د م بالحق إ ذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل بنا الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين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 أجزت أن أكون مثل ه ذ ا الغراب ف و ا ر ي سوءه اخي ف أ ص ب ح من النادرين من أ ج ل ذلك كتبنا على بني إ س ر ا ئ ي ل أ ن ه من قتل نفسا قتل ن ف س ا بغير نفس أ و ع س ا د في ا ل أ أ ر ض ف ك ن م ا ق ت ل ا ن س ج م ي ع ل و م ن أ ح ي ا ه ا فكأنما س ل ا س ج م ي ه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 و ي س ع و ن في ا ل أ ر ض فسادا ن ا ت ل و أو ي ص ل و أو ت ق ط ع أ ي ي د ه ل و أ م ج ل ه م من خ ل ا م ي ه